الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فنستأنف بإذن الله سبحانه وتعالى دروس شرح قطر الندى وبل الصدى وكنا قد توقفنا عند قول المصنف رحمه الله وأولوا وعشرون وأخواته وعالمون وأهلون ووابلون وأراضون وسنون وبابه وبنون وعليون وشبهه كالجمع كالجمع مضى معنا ذكر أحكام المثنى والمنحق به بل وقبل هذا ذكر أحكام جمع المذكر السالم ورأينا أن المثنى رفعه يكون بالألف ونصبه يكون بالياء وجره يكون بالياء وأما جمع المذكر السالم فرفعه يكون بالوا ونصبه وجره يكون بالياء ورأينا كذلك اربعه الفاظ لها حكم المثنى وليست من المثنى لفظاني يعربان اعرابا مثنى بشرط ولفظاني يعربان اعرابا مثنى بغير شرط اما اللذان يعربان اعرابا مثنى بشرط فهما كلا وكلتا وما هو الشرط ان يضافا الى ضمير ان يضافا الى ضمير مثال ذلك جاء الرجلان كلاهما ورايت الرجلين كليهما ومررت بالرجلين كليهما ففي المثال الاول مرفوعه ورفعها الف وهي مضاف والضمير مضاف اليه وفي المثال الثاني منصوبه ونصبها الياء وهي مضاف والياء مضاف آه والضمير مضاف إليه وفي مثال الثالث مجرورة وجرها أليا لكن إذا أضيفت إلى إلى الاسم الظاهر فإنها تعامل معاملة ماذا؟ الاسم المقصور فتعرب ويكون إعرابها حركات مقدرة ومنه قوله تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها فكلتا هنا مبتدا مرفوع ورفعه الضمة وليست الألف الضمة لماذا لأنها لم تضف إلى ضمير فتعامل معاملة المثنى وإنما أضيفت إلى اسم ظاهر وربما يأتي شرح هذا السر في كوني لفظتي كلا وكلتا تعاملان معاملة الاسم الض... الاسم المقصور إذا أضيفت إلى الاسم الظاهر تعامل معاملة المثنى إذا أضيفت إلى الضمير وهذا يرجع إلى معناها هذا يرجع إلى معناه إذا كيلتا مبتدأ مرفوع رفعه ضمه مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر وهو مضاف والجنتين مضاف مضاف إليه واضح ذكرت لكم فيما سبق في آخر درس أن كلا لم ترد في القرآن الكريم واضح وهذا وهم مني نبهني عليه اخونا الشيخ عبدالجليل وهو قد وردت وفي قوله تعالى إما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما كلاهما معطوف على احدهما والمعطوف على المرفوع مرفوع ورفعه ماذا ها الالفه من ضمه المقدره الالف لانه ملحق بالمثنى فهو مضاف الى الى الضمير واضح كلاهما ورفعه الالف لانه ملحق بجمع بالمثنى وهو مضاف والضمير مضاف اليه اثنان واثنتان لفظان يعربان اعراب المثنى بغير غير الشرط وان ركبا كما قال المصنف رحمه الله اثنان واثنتان كيف تركب اثنان واثنتان ما معنى وان ركبا قال المصنف ها وكذا اثنان واثنتان مطلقا وان ركبا كيف تركب اثنان واثنتان من يجيب ماonders معنا هذا الدرس نعم ترك... لا تضاف تركب فرق بين الإضافة والتركيب واضح فالتركيب عام عن الإضافة الإضافة جزء من التركيب تقول تركيب إضافي التركيب اضاف إذن الإضافة جزء من التركيب أعم من الإضافة إذا هذا ركبت إثنان واثنتان مع عشرة إن عدة الشهور عند الله إثنى عشر إن عدة الشهور عند الله إثنى عشر كيف نعرف إثنى عشر هذه مراجعة لشحذ الهمم ندخل في الملحق بجمع مذكر السام. إثنى عشر عدة إنا تفضل احسنت ان حرف مشبه بالفعل عده اسمها ومضاف شهوري مضاف اليه عند الله كذا كذا ماذا اثنى عشر هذا هو خبر خبر ماذا خبر ان ان عده الشهور عشر واضح اذا اثناء خبر ان وخبر ان ياتي مرفوعا فهو مرفوع ورفعه الالف ام الظمه المقدره ها ماذا قال المصنف قال يعني وما يعرب اعراب المثنى قال وكذا اثنان واثنتان مطلقا وان ركب هي ركبت مع عشر لكنها تعرب اعراب المثنى مطلقا واضح الان اذا فنقول اثنان خبر اعراب المثنى المثنى في الرفع ماذا اعربه مرفوع ورفعه الالف لانه ملحق بالمثنى واضحا كذلك منه مثل آخر جاء اثنتا عشرة امرأة إلى المسجد جاء اثنتا عشرة عشرة امرأة إلى المسجد إذن فهو ماذا فاعل مرفوع رفعه أهل الألي إذن اثنان واثنتان تعرب عراب المثنى مطلقا وإن ركب هذا في النصب في النص رايت اثني عشر رايت اثني كنت انتظر ايه او شعر اثني عشر رجلا اثني ماذا اعرب هنا رايت ماذا مفعول به احسن مفعول به منصوب وهو مثنى او ليس مثنى ملحق بالمثنى يعرب عربا مطلقا يعرب المثنى منصوب ونصبه الياء واضح رأيت اثنتي عشرة امرأة اثنتي كذلك اعرابها اعراب اثني منصوب ونصبه الياء فالجر كذلك مررت باثني عشرة ورأيت اثني عشرة واضح الآن وعشرة مبني على الفتح لا محل له من الاعراب قال المصنف رحمه الله و اولوا و و اخواته و عالمون و اهلون و وابلون و اراضون ذكر و كذلك سنون نعم عالمون وأهلون ووابلون وأراضون وسنون وبابه وبنون وعليون وشبه ذكر ألفاظا تعرب إعراب الجمع والجمع الذي يقصده ابن هشام رحمه الله هو جمع المذكر السالم لأنه المذكور اولا لأنه المذكور أول فرد عليه كلا حيث قال وجمع المذكر السالم كزيدونا فيرفع بالوافي ويجراني وينصاباني بالياء وكله مع الضميرك المثنى وكذَثْنَي وثَنَتَانِ مُطلَقاً وإن رُكِبَ وأُولُ وعَالَ وعشرون إلى آخره كالجمع يعني كجمع المذكر السالم كجمع المذكر السالم كالجمع أي تعرب اعراب جمع المذكر السالم الآن قال وأول وعشرون كيف نعرف أن هذه الألفاظ وشبهها أو مثلها أو بابها كما قال ابن هشام تعرف عرابة جمع مذكر السالم لا بد أن نعرف ما الجمع المذكر السالم وما شروط جمع الكلمة جمعا مذكرا سالما إذا عرفنا هذا يمكن ان نلحق ما تخلفت الشروط عنه بجمع المذكر السالم لان قد يقول قائل عالمون جمع عالم عالم عالمون لماذا الحقناه بجمع المذكر السالم ولم نقل انه جمع مذكر جمع مذكر سالم قد يقول قائل إذن لابد ان نعرف ما جمع مذكر سالم وقد رأيناهم في سبق ما شروط إعراب الكلمة أو جمع الكلمة جمعا مذكرا سالم قال أهل العلم جمع مذكر سالم هو كل جمع لمذكر سليم مفرده عند الجمع سليم مفرده عند الجمع زيد هذا مفرد زيدون فزيد في آخره هو في الرفع وزيد في آخره ياء في النصب والجر بعضهم يقول هو كل جمع جمع دل على جمع طبعا على أكثر من اثنين بزيادة في آخره أو بزيادة واو ونون أو ياء ونون في الجمع واهل التحقيق وهو الصحيح أن هذا الجمع يدل على جمع بزيادة واو فقط في الرفع وياء فقط في النصب ليقول قائل لما الجواب لأن النون لأن هذه النون التي زيدت في آخر جمع المذكر السالم إنما هي عوض عن التنوين في الاسم المفرد فالاسم المفرد إذا ألحقت به ال هل ينون لا ينون هل يجمع جمع مذكر سالم او لا يجمع يجمع مسلم مسلمون المسلم المسلمون. واضح الان لكن لو اضفته لو اضفته جمع مذكر سالم اذا اضفته الى شيء الى كلمة اخرى تقول مسلم مسلم مفرد مسلم الجزائر او مسلم البلاد واضح الان هل بقي معه التنوين لا يبقى معه التنوين مسلم مسلم الجزائر ذهبت ضمه التنوين بقيت ضمه الرفع علامه الاعراب بقيت ضمه الرفع او ضمه الاعراب الان مسلم نقول مرفوع ورفعه في تركيب ما مرفوع رفعه ضمتان ام ضمه ضمه واضحا مسلم الجزائري مسلم مرفوع ورفعه ضمه وهو مضاف الجزائر مضاف اليه مسلمون مسلمون ماذا نقول مسلمون مثل مرفوعه رفعه الواو لا نقول واو النون لان النون في الحقيقه ليست علامة على الرفع فنقول مسلمون مرفوع رفعه الواو طيب ما يعاب النون يا رجل النون تقول ماذا عواض عن التنوين الظاهر في الاسم المفرد عوض عن مسلم عن الضمة في مسلم مثاله انظر مسلم الآن إذا جمعنا إذا جمعنا يصير ماذا؟ مسلمون هذه ضمة التنوين وهذه ضمة الإعراب هنا علامة الرفع هي الوا النون ليست علامة للرفع مع الوا كما يقوله كثير لماذا؟ لأننا إذا اضفنا هذه الكلمة فنقول مسلم القرية أين الضمة التنوين؟ ذهبت لأن التنوين لا يجتمع مع الإضافة لا يجتمع التنوين مع الإضافة الآن لو أضفنا الجمع ماذا نقول مسلمو القرية كما أن كما أن ضمة التنوين كما أن ضمة التنوين مثله ضمة التنوين ذهبت لما أضفناه لما أضفناه ذهبت بقي الضمة الرفع واضح بقي الضمة الرفع ذهبت النون هنا كذلك لما أضفناه فدل هذا على أن هذه النون تقابل هذه الضمة التنوين واضح لهذا يقال ان هذه النون عوض عن التنوين في الاسم المفرد رايت الدليل كيف الان مسلم اين ما هو الدليل على الرفع هنا بقيت ضمه الرفع هنا ماذا بقي واو الرفع فتقول مسلم مرفوع ورفعه الواو طبعا مرفوع اما مبتدا اما فاعل لا ادري واضح الان مسلم ذهبت النون لماذا لحضور المضاف اليه لا يجتمع الاضافه مع مع التنوين. الآن ماذا ما ما الذي يع الذي يجمع جمع مذكر سالم؟ لا يجمع هذه قاعدة. لا يجمع جمع مذكر سالم إلا اثنان. المذكر العاقل أو صفته. المذكر العاقل أو صفته. يعني الذي يجمع الذي يجمع جمع المذكر السالم. المذكر السالم قلنا المذكر العاقل وصفته صفته المذكر العاقل المذكر العاقل اذا قلنا المذكر خرج المؤنث الانثى وإذا قلنا العاقل خرج غير غير العاقل وصفته يعني صفة المذكر العاقل لو نظرنا في هذه الالفاظ التي ذكرها ابن هشام رحمه الله وتأمننا فيها وجدنا انها ماذا أنه قد تخلف على عنها ماذا أحد الشرطين أو او كلا الشرطين واضح تخلف عنها بعض بعض هذه الشروط مثاله المذكر العاقل زيد زيد مذكر عاقل مذكر عاقل لم يجتمع فيه ماذا؟ تانيث زيد اذا اذا اردنا ان نجمعه جمع مذكر سالم ماذا نقول؟ نضيف واوا زي دون طبعا النون تكون عن عن التنوين واضح زي دون كذلك زيدين في النصب وزيدين في في الجر محمد محمد علم او لا علم على مذكر إذن بيجمع جمع مذكر سالم محمدون ومحمدين كذلك صفته صابر صابرون وصابرين في النصب والجر إذن زيد زيدون صابر صابرون من عنده مشوار ورقي او منديل ورقي مشوار او مشوار هذيب فرنسي معرب منديل ورقي اذا التي لهذه الالفاظ ذكر ابن هشام ذكرها ابن هشام و ننظر فيها قال اولو اول كلمه ذكرها اولو اولو قد تجدون في المصحف بالالف اللهم هكذا بالالف اولو في المصحف بالالف في رسم المصحف الان اولو ها هل هي عالم على مذكر عاقل ليست عالم على مذكر عاقل هل هي صفه للمذكر العاقل ليست صفة للمذكر العاقل ثم بعد هذا إنها ليست لا مفرد لها من لفظها قد تأتي صفة واضح قد تأتي صفة للمذكر العاقل لكن ليس لها مفرد من لفظها ليس لها مفرد من لفظها هكذا And وردت هكذا the name بالواو China, تكون الواو filters that make تكون الواو than Allah, then تكون الواو is والياء of Allah. مثال ذلك ها will قولوا more ederim ¿is من punt? قولوا ها ourself is. وما يذكر إلا أحمد الإعلام بسرعة ما آه. ماذا تفيد ما لا يذكر نافيه واضح يذكر يذكر اصله يتذكر فعل مضارع مرفوع ورفعه الله. أين اين الوان ضمه صغيره ضمه صغيره ضم و على اخره الا حرف حصر استثناء لكن سبقت بنفي فافادت الحصر واضح الان اولو هذا يسمى الاستثناء ال ال, ال... الانقطاع باعتبار المفر مفرغ وما يذكر واضح الا اولو فتفرغ ما قبل الا للعمل فيما بعد الا اولو كيف نعرفها الان هاء مرفوع رفعه الواو مرفوع رفعه الواو لأنهمون حقن بجمع نكرس وهو مضاف والألبابي مضافينين نصب والجر فاعتبروا يا نصب هاء فاعتبروا يا أُولي يا اعتبروا إبراهيم. أعتبر. اعتبروا ماذا معنا؟ فعل. فعل. كيف حاله؟ عبد الباسط من تغافل. أمم. فعله أمر؟ لا لا عبد الباسط. فعل أمر حكمه؟ معليش ها مبني على احسنت فعل الامر دائما مبني مبني على حذف النون لانه لانه مضارع من افعال الخمسه يعتبرون اعتبروا واذه يذم يبنى على ما يذم به مضارعه اذا اعتبروا اين الفاعل اين الفاعل فاعل من الذي ستره احسنت الواو الواو دائما فاعل في الافعال والياء في الافعال دائما فاعل والالف دائما فاعل هذه ضمائر رفع ساكنه الف الاثنين واو الجماعه ياء مخاطبا المؤنث هذه احفظها الواو في الفاعل دائما في الفعل دائما واو الجماعه دائما فاعل والف الاثنين دائما فاعل وياء المخاطبه المؤنثه دائما فاعل يا ماذا نقول عنها حرف نداء حرف نداء للبعيد والقريب ولي ولي ها محمد منادى منصوب منادى منصوب ونصبه اليا أحسنت منصوب لأنه مضاف يا نار هذا ابن على الظلم لأنه نكر مقصودا أما هنا فقد أضيف والمناد إذا كان مضاف ومضاف إليه ماذا فحكمه النصب إذا فهو مناد منصوب ونصبه اليا لأنه ملحق بجمع المذكر السالم وهو مضاف والأبصار مضاف إلي في الجر جر غيري أولي الإربة غيري أولي الإربة أحسنت غيري صفة أولي مضاف إليه هو مضاف مضاف إليه مضاف إليه, مضاف إليه مجرور وجره الياء أحسنت لأنه ملحق بجمع المذكر السالم والإربتي مضاف إليه آخر هذا اللفظ الأول قال وعشرون عشرون وبابه عشرونة نعم عشرونة وأخواتهم وليس وبابهم وعشرونة وأخواتهم عشرون عشرونة دا قبل المثال عشرونة ماذا يقصد بأخواتي ها 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 إلى 90 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 90 هذه أخوات عشرين الآن هل العشرون عالم على مذكر؟ لا هل يصباتون؟ لا ها هل لا مفرد؟ ليس لا مفرد واضح الآن عاملتها العرب حينما أقول العرب فصحة معاملة جمع المذكر السن، فرفعوها، فكان رفعها بالواو ونصبها وجرها بيليا. مثاله إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبو كم؟ مئتين يسترون يغلبون 100 ان طلبوا حرف ان تجتهد الشفيه تنجح ان يكن منكم 20 يغلبونا او يغلب يغلب ذو ان يكن يغلب جزمت فعلين ان تجتهد تنجح ها اي إن هذه إن إن الشرطيه أم باب الشرط إن حرف شرط وجزم تلزم فعلين مبنيين على السكون لا محل له من الاعراب يكن يكن لا لا الاخ يجيب انت نعم اخن النستا اخانا فعل eh? MELL. You لا me? 欢迎左 sie wait تفضل I want you. se Esta sign of rape is for Mind على متزمه السكون إن يكن فعل مضارع ناقص لا ننسى هذا فعل مضارع ناقص فعل مضارع ناقص وهو من أخوات كان. واضح هو كان في ذاتها واضح نسبت لها هو كان في ذاته يكن فعل مضارع ناقص لأن المشتقات من كان تعمل عمل كان مضارعا كان أم أم أمر يكون فعل المضارع من ناقص مجزوم بإن وجزمه السكون ظاهر على آخره منكم منكم جار ومجرور لحد الآن هذا بسيط لا نقول بسيط هذا سهل لأن البسيط هو هو ماذا بوسيقى. البسيط هو الواسع ولهذا هذا مصطلح خطأ استعمال غير صحيح استعمال لأن الكثير من الناس إذا رأى شيئا سهلا يقول هذا أمره بسيط وحقيقة ماذا غير صحيح لأن البسيط هو ماذا الواسع وإنما نقول ماذا سهل هذا سهل أو صعب الآن منكم جار ومجلور لا بد للجار من التعلق اين متعلق هذا الجار والمجرور لا اعلم سياتي ان شاء الله 20 فالانثوكه الكلمات 20 يكن 20 منكم صابرون صابرون منكم يغلب 2000 ها عشرون ترفع كان المبتدا سمن لها والخبر، لا لا. يشبه الفعل يشبه الفعل. أحسنت. اسم يكن عشرون اسم يكن اسم يكن ماذا؟ ترفع كان المبتدا اسما لها ترفع إذا اسم كان. مرفوع حكمه واضح الان ف20 اسم مرفوع ورفعه الوان لانه ملحق بجمع مذكر السالم نفرض في غير القران ان هنا 30 حكمها نفسه 40 50 60 70 80 وهكذا واضح الان حتى لنعود الى صابر ها صفات لمن للعشرون واضح رفعه لأن صفه المرفوع مرفوع ها رفعه ماذا الواو لانه ملحق أم جمع جامع لانه جمع مذكر سالم لانه صفه للمذكر العاقل فالنصب مثال عن عشرين او اخواتها في النصب غيره غيره الخبر يغلب يغلب مائتين يغلب انتظر ها يكون نعم هذا والخبر. متعلق الخبر متعلقه الخبر وهذا جواب الشرط يغلب جواب شرطي ان منكم جار ومجرور متعلق بخبر محذوف وجوبا واضح يكن منكم 20 20 منكم يغلب 100 يغلب فعل مضارع مذوم بان والواو فاعل مفعول به والجمله فعليه وهذا جوابه شرطي إن طبعا هذا ب بإن والخبر منكم في النصب أو الجر عشرون وأخواتين غيروا كثير تقريبا كل أخوات عشرين ذكرت في القرآن <تصفيق> وواعدنا من تفضل ثلاثين ليلة وأتمناها بعشر أربعين ليلة زين واختار موسى قومه سبعين واضح الآن فتجدوهم ثمانين. ثمانين كثير جدا في القرآن واضح هذه منصوبات راضح أربعين وثلاثين كلها تقريبا منصوبات ونصبها الياء لأنها ملحقة بجمع مذكر السالم المجرور المجرور هم مثاله في غير القرآن مررت بثلاثين أربعين من صومه مررت بثلاثين رجلا ثلاثين مجرور بالباء والوجره الياء لأنه ملح وجمع المذكر السال وهذه كلها لا مفرد لها من قلنا فيها عشرون ليس لا مفرد لا نقول مفردها عشر عشر ناف بعده وعالمون عالمون جمع مضى هذا اللفظ معنا في تفسير سوره الفاتح الحمد لله رب العالمين في ثاني درس او ثالث درس في هذا المسجد قبل 30 سنوات عالم جمع عالم جمع عالم وعالم هل هو عالم على مفرد وذكر لا هل هو صفه لا هو اسم جنس هو اسم جنس كل ما سوى الله يسمى عالما جمعه في الرفع عالمون وفي النصب والجر عالمين ولم يجمع على وزن فاعل إلا لفظان عالم ولفظ ثاني لا عالم لا يثم جمع على يسمين وهو نوع من الزهر، نوع من الظهور. ياسم وعالم على وزن فاعل جميعا جمع المذكر السالف. في ال في ال في الرفعي لا يوجد القرآن في الرفع. آه. ماذا نقول؟ مثال: ال العالمون هم ما سوى الله سبحانه. العالمون مبتدا مرفوع ورفعه الواو لأن ملحق الحق وجمع مذكر السالم هم خبر. او نقول هم مبتدا ثاني وما سوى الله خبر والمبتدا الثاني والخبر خبر ومبتدا الاول في النصب والجر في الجر موجود في سوره الفاتحه الحمد لله ربي صفه وهو مضاف والعالمين مضاف اليه وما رب العالمين كذلك صفه مثله What ماذا نقول؟ ها I saw the world What? ها saw عظيما world خلقا عظيما thing فعل وفاعل great مفعول به منصوب نصبه reality and ملحق بجمع المذكر the ماذا قلت امرا عظيما خلقا خلقا عظيما خلقا مم... مفعول به ثاني مفعول به ثاني عظيما صفه ها عالمين نعم تثنيه نعم عالم وعالم لكن هذا حكمه حكم مثنى ليس حكمه حكم له يعني ليس ملحق بالمثنى وإنما حكم مثنى واضح عالمين مثنعات يقول هذان عالمان ورأيت عالمين عظيمين لكن لا نقول إنهم الحق بالمثنى لأن تعريف المثنى تحقق فيه لكن تعريف جبع المذكر سالم لم يتحقق فيه وهذا التعريف وضعه العلماء بناء على الأغلب في كلام العرب بناء على الأغلب في كلام العرب العرب لم يجمعوا جمع مذكر سالم إلا يعني في الغالب يعني أكثر الكلام أكثر الألفاظ إلا ما كان مفردا مذكرا أو صفة مذكرا للعاقل يعني ما كان مذكرا عاقلا أو صفة له واضح لما نظروا في هذه الألفاظ وجدوا أنها ألفاظ يسيرة عشرة ألفاظ أو تزيد وتنقص تنقص قليلا لم تتحقق في هذا الشرط فجعلوها ملحق به واضح الآن مثال ذلك هذا جمعنا مثلا نحن نفرض أننا ألفاظ عربي جمعنا هذا قد يتوفق أكثرنا مثلا في سن معينة قال هذا درس الشباب درس الشباب الشباب يعني من عشرة مثلا إلى خمسين سنة لأن ربما يوجد رجل أو رجلان فاقا الستين سنة قلنا كم من السنة خمسين سنة ما فوق الخمسين سنة نجعله ماذا؟ ملحق بهذا بهذا التعريف فنقول هذه حلقة الشباب هذا لا يعني أنك لا تجد شيخا ربما تجد شيخا ربما تجد صبيا هذا الصبي وهذا الشيخ لا نقول إنه خارج المجموعة وإن ماذا نلحقه قال هذا ملحق يعني لا يتحقق فيه شروط المجموعة ولكن حضر معه وكان مواظبا مع الحضور فهم الآن. الآن أكثر كلام العرب ماذا جم وجدوا أن الذي يجمع بالواو رفعا وبالياء نصبا وجرا ما تحقق في هذه الشروط مذكر عاقل أو صفة المذكر العاقل قالوا إذن هذا كان كذا كذا إذن نجعل هذا تعريف لهذه لهذه الكلمات نقول لا يجمع جمع المذكر السالم إلا المف إلا المذكر العاقل أو صفة المذكر العاقل طيب يا قوم هناك بعض الألفاظ ليست مذكرا عاقلا ولا صفة للمذكر العاقل كيف نجعلها؟ قالوا نجعلها ملحقة به لأن العرب هم الذين نطقوا هذا الكلام وهم الذين أعطوها إعراب جمع المذكر السالم حينما يقول العرب كل ما جاء باللسان العربي الفصيح كل ما جاء باللسان العربي الفصيح يدخل فيه القرآن ويدخل فيه كلام العرب قبل بعثة النمسلم وبعد بعثة النمسلم يعني إلى زمن محدد حدده قصوري النحو الان هذه الفاظ قالوا تعرض تعرف جمع المذكر سالم لكن ليس فيها ما اتفقت عليه جميع الفاظ جمع المذكر السالم اذا قال نلحقها به لا تدخل ولكن تعرف هذا هذا فقط هذا التعريف جعلوه كان يمكن ان يجعل هذا التعريف لكن لتقريب الفهم جعلوا تعريفات جعلوا هذه الضوابط لتقريب الفهم فقط هذا والله بعد عالمون جمعوا عالم مضى الكلام فيه الوقت ها اربعه دقائق